فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقَعَدِهِ كَلَافَ الرَّسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَيُّ يُجَاهِدُ وَكَرِهُوا أَيُّ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَمْلِ قُلْ نَأْرَجَهُنَّ مَا شَدَّ حَرْرَ الَّوْكَ أَنْ فَلْيُضَحِّكْ قَلِيلا وَلْيَبْكُ كَثيرا جَزاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِذْ رَجَعْتَ اللَّهُ إِلَى قَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُكَ لِلْخُرُوجِ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ تَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا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 إنهم كفروا بالله ورسوله وما كُوَّهم فاسقون ولا تعجبك موارهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعزبهم بها في الدنيا، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا.